ملكنا هذه الدنيا ديال القرون وأقضعها جدود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضعها جدود خالدونا وفكرنا فهائف من بياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بتضيان الندوس له الجبينا وكنا حين يأخذنا ولي بتضيان الندوس له الجبينا صفيذ قلوبنا بالهدي بأساً فما نغض عن الظلم الجفونا فما نغض عن الظلم الجفون ملكنا هذه الدنيا القرون وافداها جدود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرون وافداها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء ما نسي الجمال ولا نسينا فما نسي الجمال ولا نسينا بنينا حقبة في اللاين فما نسي الجمال ولا نسينا فما نسي الجمال ولا نسينا بنينا حقبة في الارض ملكا يدعمه شباب طامحون بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون الشباب ذللوا سبل المعالي وما عارفوا سوى الإسلام دينا وما عارفوا سوى الإسلام دينا فلكنا هذه الدنيا القرون وأفضعها جنود خالدونا ما لكنا غير سنين القرون وأفضى جرود خالدون وتقرون فائسة من ضيالنا وتقرون فائسة من ضيالن فما نفي الزمان ولا نسينا فما نفي تعهدهم فأنبتهم نباتاً كريمًا طاب في الدنيا غصونا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريمًا طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماسا يدكون المعاقل والحصونا يدكون المعاقل والحصونا ملكنا هذه الدنيا وأخطاها جهود خالقونا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخطاها جهود خالقونا ومرطرنا صحارف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين من الإشفاق إلا ساجدين ملكنا هذه الدنيا القرون وأفضها جذود قاردونا ملكنا هذه الدنيا القرون وأفضها جذود قاردونا وفطرنا فحائفا من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان هو نسينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنا فيجب أن يقيّد أو يهونا فيجب أن يقيّد أو يهونا فيجب أن يقيّد أو يهونا فيجب أن يقيّد أو يهونا